بعد ذلك إذا نظرنا بعد مسألة الشمول يبقى الخلق الإسلام امتزنا هذه الأشياء وامتز بالشمول معنى الشمول يعني إيه أنه لا يأخذ خلقا ويدعو خلقا إنما يأخذ الأخلاق كلها جملة إيه جملة واحدة وقلنا إن كل جارحة من الجوارح لها إيه مثلا اليد لها إيه خلق ألا تمتد بالإذاء إلى أحد وأن تمتد بالعطف والرحمة والتربيت عليه مثل اللي كانوا له إيه خلو. لا يكذب ولا يأذي الناس ولا يسبهم ولا يشتم ولا يقول كلمه باطل الاذن مثلا لها ايه خلق لا تستمع الا إلى حق واذا رات باطلا اعرضت ايه احرضت كل شيء في الإنسان له ميزان ايه خلقي بمعنى ذلك أن الأخلاق الإسلامية اخلاق شامله واخلاق مستوعبه مفهوم ثانيا الاخلاق الاسلاميه تمتاز بعدم سلبيتها بعدم ومعنى عدم سلبيتها يعني ايه اسم هي السلبية السلبية ان لا تفعل شيئا والاجابية ان تفعل فاذا رأيت في بعض الاخلاق الاسلامية صفة يقال لها مثلا صفة سلبية مثلا الحلم واحد اساءك فحلمت عليه الحلم لم تعمل به شيئا لو انت عملت شيئا لما اسألة سكت والسكوت سلبي ام غير ام ايجابي السكوت سكوت سلبي ظاهر الأمر أنك دهب الأخلاق الإسلامية فيها سلبية نقول له لا أنت لا تنظر إلى السلبية هذه وإنما انظر إلى ما نشأ عن السلبية من إيجابية إذن أم أنك لأن معنى أنك حلمت أنك قاومت قوة غضبية كانت في نفسك فالصراع لم يكن صراعا ماديا حتى تقول له شيء إيجابية وإنما الصراع صراع إيه نفس ولذلك الرسول قال إيه ليس الشديد بإيه بالسرعة وإنما الشديد هو الذي الذي يملك نفسه عند الغضب إذن فوسعت مكان سلبي لأنه لم تنظر منه حركة صدرت منه معركة بينه وبين إيه وبين نفسه وبين السرعة الغضبية هذه الإيجابية وبعد ذلك تأتي الإيجابيات أخرى في أنك إذا أساء إليك إنسان ثم أحسنت إليه فإنك قد رددته الى جذة الصواب رددته الى جذة وجعلته يخجل من نفسه من انه استكمل كل صفات اغضابك ومع ذلك لم يحردك منك ساكنا وعصاوتا ماذا يكون موقفه كانسان يتلقى ذلك منك يكون موقفه ايه ماذا ايه اولا يخجل ويعلم انك قدرت على نفسك وهو لم يقدر على نفسك ولماذا تقول أنت اولى بهذا الموقف منه فيخجل من نفسه أولا وبعد ذلك ماذا يفنع اه يعتذر وبعد ذلك يعدل هو سلوكه بالنسبه لك وبالنسبه للاخرين <هدك> يبقى ده ايه, إيه, إيه, إيه ايجابيه ولا سلبيه ولذلك القران يقول ايه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه ولي حميم اه وبعد ذلك تأتي مثلا صفة الصبر يقول لك الصبر ده معنى انك انت تثبت عن نفسك عن حاجة وتصبر عليه برضو دي ما فيها شيء الا فالبيل يقولوا لا فيها ايه ايجابي لان معنى الصبر انك تغالب الاحداث الشديدة التي تمر بك ولا تجعلها تنال من امتك ولا من رزولتك ولا من قوتك وتقول ان حصل هذا فقد حصل لغير ما هو اشد منه ويابهب ان اتغلب على ذلك اذا فالصبر ليس استكانك وإنما هو عدم إسلام النفس للجزع الذي يزهب بمواهبك إذا أسلمت نفسك للجزع ماذا يكون موقفك مواهبك تزول لكن إذا قلت إن يمسخكم قرث فقد مس القوم قرث مثله وماذا يأتي في هذا والإنسان إذا ما عثر عسره يجب أن لا يستثم من العسر بل يصبر على عثرها ولكنه لا يظل عاتبك بل يحاول عن إيه يحاول أن ينهض إذن الصبر وإن كان في ظهر أنه سلبية بأنك لم تصنع شيئا إنما في باطنه أنه, إنه, أنه إيجابية إذن فالخلق الإسلامي كما امتاز بشموله لكل أنواع السلوك فكذلك امتاز حتى في سلبيته بالإيجابية كذلك يمتاز الخلق الإسلام بالإنسانية فقد يكون بعض أخلاق الناس أخلاق بيئية او اخلاق شعوبية او اخلاق قومية او اخلاق قبلية يعني إيه؟ انه خلقه حسن مع هذا ولكنه غير حسن معها هذا لكن الاسلام خلق انساني بمعنى ان الذي يشترك معك في الانسانية له نظيم من ايه من خلقه كيف اما انك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من, من اذا ذميا فانا خطوه يوم القيامة يدل على أن من الأخلاق الإسلامية متعدية إلى مين حتى إلى غير على غير المسلم ليه أم قالك لأن أنت بتنظر إلى المسلم أنه اشترك معك في عقلها هذا كلام صح ولكن الإنسان مطلق الإنسان اشترك معك في معنى أعم وهو المعنى الإنساني وهو مخلوق لله مخلوق والله يهده بالرزق وأمده بالسمع وأمده بالبطر إذن فالأخلاق الإسلامية كما قيل هي فيض من رحمة الله ورحمة الله خاصة المؤمن ولا وشية الكل؟, الكل ولذلك القرآن حين يضع ذلك النظام يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقصطوا إيه إليهم إنما لما كنت أنا بيني وبينه حالة حربية هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر إنما مدام فيني وقاعد ما سوياه وعايش معي له مالي وعليه مالي ما لي وعليه ما عليه إنما ينهىكم الله عن الذين إيه قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ذيالكم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم هذا هو الوقت أما في غير ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما إيه يبقى أخلقنا إذن ما هياشي على أننا إيه ده إسلامي وده غير إسلامي يبقى فيه معنى إيه معنى إنساني معنى إيه إنسان نعم سواء لا وتعدت من ذلك حتى إلى غير جنس الإنسان حتى إيه إلى غير بعد ما نخلص الإنسان أنتكلم في الحياة فتجد مثلا فتجد مثلا ما هو مثلا أن إبراهيم عليه السلام مر عليه ضيف فأراد أن يستضيفه إلا أنه سأل عن دينه فوجده مجوسي فانصرف عن إكرامه فعتبه الله في ذلك فقال لو أنا أقبله في ملكي طيلة هذه المدة لعمره وأنت لإضافة ليلة تريد منه أن يغير دينه فرجع إبراهيم لغجل يناديه ليستضيفه فقال له من الذي دعاك أولا إلى أن تنهرني وأنت ردني ثم بعد ذلك تأتي لتطلبني فقال له إن ربي عاتبني فيك إن ربي عاتبني فيك فنظر الرجل لي وقال نعم الرب ذلك الرب الذي يعاتب أحبابه في أعدائه إبراهيم مؤمن بالله ورسول فكيف يعاتبه الله في عدوه رب يعاتب أحبابه في أعدائه إنه رب كريم وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيمه رسول الله إذن فالخلق الإسلامي او الخلق الديني بالمعنى العام خلق لا يميز بين جنس ولا جنس ولا بين لون ولون ولا بين قومية وقومية هذا معنى إنسانية بعد ذلك إذا تجاوزت هذا القدر وجدت هذا يعطف على الحيواني فكيف يطلب منه ان يعطف على الحيوان وبعد ذلك لا يعطف على الايه على الانسان الرسول يقول في كل كب... كل ايه في كل كبد رطبه اجر معنى كبد رطبه ان لله كبد يعني الحيوانات في كل كبد رطبه اجر وانتم قد مر بكم ان انسانا مشى فراى كلبا عطشان ولم يجد وعاء يسقيه فيه فماذا فعل فاحتال وندل إلى البئر واخذ قفه وملئه ماء وثقل ايه الكلب فغفر الله لا تبقى الذي تعدى الاسلاميين إلى غير الاسلاميين من الناس ثم تعدى إلى الايه الى الحيوانات وانتم ايضا أن ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امراه من الناس فيه هره ايه فيه حبستها ولا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الايه يبقى معنى ذلك ان الخلق الاسلامي متعدي ولا مش متعدي وبعد ذلك ياتي للاشياء التي احلها الله لنا ذبحا واكلا يقول ايه يحسن على الاحسان ان الله يحب الاحسان في الامر كله حتى في الذبح والقتله فاذا ذبحتم فاحسنوا اذبحوا واذا قتلتم فاحسنوا القتل هو يحد الذابح منكم ايه شفرته ويلرح الخلق المتعدي من مسلم إلى غير مسلم. ومن, ومن غير إنسان إلى إيه إنسان يبقى ده خلق إيه خلق مستوعب ولا خلق إيه غير مستوعب إذن فإذا قيل لك إن في بعض الأخلاق يشترك غير المسلم مع المسلم فيها فما تمييز أخلاق الإسلام ماذا نقول لا نق... نعم الأول أن الخلق الإسلامي له أساس من العقيلة وله أساس من السلوك الإسلامي وأنه ليس من نبع الفطرة ولا بالطبيعة وحدها ولا من استحسان العقل وحده وإنما هو من من مصدر إلهي أو مصدر سماوي إما أن يكون بالقرآن وإما أن يكون بالسن والعقول في استنباطها قد تختلف ولكن الهدي السمائي إيه لا يختلف أبدا وأيضا فإن الأخلاق الإسلامية تتميز بايه بشمولها ويعني الشمول يعني ايه في كل شيء كل جوارحه من الجوارح لها ايه لها خلق ولها نظام في سلوكها والخلق الغربي الاسلامي قد ياخذ لونا من الخلق ولكنه يعذفه ويعدل عن بعضه غيره من الايه من الاخلاق ويتميز ايضا الخلق الاسلامي بايه بعدم سلبيه وان رايتك في ظاهر الأمر أن هناك خلق إسلامي فيه سلبية فعلم أن إيجابيته وإن لم تكن ظاهرة مادية للعين فهي إيجابية إيه ذاتية وإيجابية نفسية وصراء وضربنا المثل بإيه بغريزة الحلم وغريزة إيه وغريزة إيه وأيضا تتميز بشمولها الإيه الإنساء تتميز بشمولها الإنسان إيه بشمولها الإنسان جميعا